والذين هم لفروجهم حافظون إلا على, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاجلين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 وَلا قدَدْ خَلَقُناَا فَووقَكُمْ سَحْبَ طرائِقَ وَمَا كُ عَل الْخَللقِ غَافِدين وَأَزَلن بِنَ السَّمائِ مَا أَو بِقَدَرم فَسكَ آهُ فيِي الأأَوْض فَسكَ النَّهُ فِي الأوْضِ وَإِنَّا عَلَ ذَه بابِه لَ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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَهُ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم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 وَقَالَ الْمَلَْ مِنْ طَوْمِهَّذينَ كَفرَرُوا وَكَذذَّمُوا بِِطَائِآخَِ وَكَذذَّبُ بِلِطَ إِآخِرَةِ وَتْرَفْنَاهُم فِي الحَةِ الدُّنْيَا مَاه ذَ إِلَّ بَشَعم مِثْلُكُم يَأْكُلوا مَِّ تَأكُلونَ مِنْهُشْرَبُ مِا تَشبون وَل إِ طَْتُ بَشرَم مِثْلَكُم إِكُبْ مِذََّ خَاسِرون أَععيدكُب أنكُم مِذا مِتُم وَكُ تُم تُرَابَو عضَامًَا أنكُم إذا ميتم وكنتم ترابا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 قَالَ عَمَّا قَليلَّ يُصْبِحَّ نَادِمين فَأَخَذَتُ مُ الصَّيحَةُ بِالْحَوِّ فَجَعَناهُم غُث غثاء فَجَعََّ مُثَأَ فَبُعدَ للِلقَوْمِ الظَّالِمِينثُا شِغْنَ مبَدم قُرونَ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يؤمنون.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 و مربر ہو وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَلَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي ظَنِّهُمْ حَتَّىٰ يَحِينِ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ لِلْمَالِ وَبَنِى ۙ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هم مِن خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ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 فيهم بالعذاب اذاهم يجرون لا تجر اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت ايات تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 ولقد أخذناهم بالعداب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم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 مَا فَقَلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَفُسِدُوا فِي جَهَنَّمَ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكرتنا ليقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم